أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا بأضعاف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجل وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والطراء والكاظمين الغيظه والعافين عن الناس والله يحب المحسن.